هل يوم هل يوم بزغ بدر الفرح هل يوم هل يوم بالكون صفات قوس قزح قلب <تصفيق> الموايل بابو الزهر انشراح <تصفيق> ويردد بصوت هلا بخير هل بخير البشره اليوم هل افراح ويردد بصوت هل بخير البشره بالارض افراح مشره وبالسماء والخلق هل يوم سعيد وباسمه والخلق هل يوم سعيد مبروك مبروك يا اهل فاطمه يا ضي العيون يا اغلى من النظر هل هل يا ضي العيوني يا اغلى من النظر هاليوم هل, هل, هل يا ضي العيوني يا مصباح الهدى بميلادك ارواح مهجنة معيدة يا زيني الاخلاق فرحنا نعاودة واللي يواليك يا ابو الزهر ابتشر واللي يواليك يا ابو الزهر ابتشر هل يوم هل, هل, هل, هل, هل, هل, هل, هل واللي يواليك يا ابو الزهر ابتشر مشرور القلوب يا روح العاطفة ونردد الحال تراتي للوفة كل مغفرة تعود اليك يا مصطفى المفقرة تعود إليك يا مصطفى بسمك الإسلام على الدنيا افتخر هل يوم هل, هل أو بسمك الإسلام على الدنيا افتخر أو بسمك الإسلام على الدنيا افتخر ينفتخر بيك على باقي المله ما اسمع صوتك ليش عمي سمعني سمعني الله يسعد ابو غايب كان يقولها هل يوم هل يوم جاوا يحكي هل يوم ما اسمع ما اسمع ايه احكي شباب ايه هل يوم هل يوم مسرور يا روح العاطفه ونردد الحان تراتيل الوفا كلمه فخر تعود اليك يا مصطفى بسمك الاسلام على الدنيا افتخر هل يوم اي بسمك الاسلام على الدنيا افتخر او بشمك الاشلام على الدنيا افتخار يا نفتخر على باقي الملا هيثم هيثم شعود الكربلاي يا نفتخر على باقي الملا مرحب من يا هادينا وهله مرحب من يا هادينا وهله دربك يا مختار عهدنا نقوى صوتك صوتك, صوتك. ونعاهدوا ياك ام اثني عشر ونعاهدوا ياك ام اثني افرح افرح ونعاهدوا ياك ام اثني عشر. للوصل موعود اجينا نبارك للوصل موعود ايجينا مباركة وفرحة اليوم جمعنا يشاركة ننتظر ما لقاء وعحدا ننتظر ما لقاء وعحد ما نتركه يارت هاليوم وبو الغيرة يحضر هاليوم ياريته اليوم ابو الغير اي حضر او ياريته اليوم ابو الغير اي حضر ياريته اليوم يجينا بمولدك اللي عده حاجة يجاوب واللي ما عده براحته خليق عادي طالعني اشوفه شلون الوضع عمي شارك شارك احشي احشي لا تصفن لا تصفن صفناتك خليها برا ابويا ياريت هال يوم يجينا بمولدك ياريت هال يوم يجينا بمولدك مولدك. هلا هلا ياريت هال يوم يجينا بمولدك ونقول له هالليت علينا بموعدك اي ونقول له هالليت علينا دي والقيم ما حاف النفدك <تصفيق> <شاء> الله بالمدينه <تصفيق> يا <ونقيم محافن> <تصفيق> بسم الزكيه ونعاود هالسمر ايه اي يا الهادي يا البيك نعمن الدائمه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله اي يا البيك نعمن الدائمه يا فاطمه انا وحق رب السما عادلي عاديك وحق رب السما واللي عاديك يا ابو الزهره خسر واللي عاديك يا ابو الزهره خسر واللي عاديك يا ابو الزهره خسر واللي عاديك يا ابو الزهراء يا مثل ما ودك وديني وديني وديني وديني, وديني, وديني, وديني, وديني ديني يا روحي مثل ما وديني وديني ابشاء ودينا يا عم لا تفرك خاتم الانبياء لك شنو عذرك اليوم افرح افرح ما شاء الله ايدك ييدك افتحها افتحها هذوج من عنده افتحها هاليوم هاليوم وديني امشي مشاق الصابر الصائب <تصفيق> <تصفيق> واديني واديني وماني انا أضل شيعي الشيعي وبن شيعي وديني دين المستقفى سيدي